وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ معجز اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ وَأَذَانٌ من اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ إِنَّ اللَّهَ بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشكر الذين كفروا بعذاب أليم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 الله يحب المتقين فاذا سلخ الاشهر الحرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وقضوهم واحصروهم واقعدو لهم كل مرصد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 سَيَسْمَعُ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُم مَّنَنَا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِندَ اللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّمْ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 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون وإن نكتوا أيمانهم بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا, فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا ألمان لهم لعلهم ينتهون لا تقاتلون قوما مكثوا انما لهم وهم وهم باخراج الرسل وهم بداوكم اول مره اتخشونهم أَن احق ان تخشوه إن كنتم قاتلوهم يعذبهم الله بايديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويغرقكم عليهم ويشفق ضرركم من المؤمنين ويذهل غير قلوبهم وَيَتوبُ اللَّهُ على مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم يَأْخُذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَكُوعَ لَهُ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلِلْجِنِّ وَاللَّهُ قَدِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ شَاهِدِينَ عَلَى أن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 وَلَا تَوَآتَ الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهِ فَعَسَى أُولَئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْسَدِينَ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 الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنكفهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائدون بشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إلا اللَّهُ عِندَهُ أَجْرُ النَّعِيمِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنِ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ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 ثُهَا وَتِجارَة تَقشَونَكَ كَدَهَا وَمسكِن تَّونَها حَبَّ إلَكُم مِنَ اللهَّهِ وَسُولهِ وَجهادٍ في فَبهِ فَتَرََّّقُ حتىَ يَأس اللههُ بأَمّه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 وَباقَت عَلَْكُم الأرضُ بِمَا رَحُ بَكسُم وََّْثُم مُدَبِرين ثمَُّ أَ زَلو اللهَّهُ تَكينَةَهُ عَ رَشُول وَعَلَ المُؤْمينَ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 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ لَجَةٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَانِهِمْ هَذَا وَإِنْ فِي الثَّمَعِ عِيلَةٌ فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ أَطْعِمُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ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 نصار المسيح ابن الله ذلك قولهم بأسواههم يباهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أما يؤفكون سطلوا أحبارهم وربانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا وما لا إله إلا هو سبحانه عما يسلكون يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأذى الله إلا أن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 ايها الذين امنوا ان كثيرًا من الاحبار والرهبان ياكلون لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويقضون عن سبيل الله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 هذا ما كنتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكلزون إن عزة الشهور عند الله اثناء شَهْرًا شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة شرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ إِنَّمَا الْمُنَافِقِينَ إِذَا غَضِبُوا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 والله لا يزدل قوم الشافرين يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض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 إِ تَ خِ ي لِكُم ذَابًا أَمَ وَيَسَّبَِ قَمًا غيثُم وَلَا تَبُّهُ شَيْ قَلهَّهُ عَ قُل شيءَيْئ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 لو كان عرضا قريبا وسفرا قاطدا لست بعوك ولكن بعدت عليهم الشفطا وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لم أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم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 إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارسابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون وَلَوْ أَرَادَ الْخُرُوجَ لَأَعَدَّ لَهُ عُدَّةً وَلَكِن كَرِهَ اللَّهُ بِعَثَامِ فَصَدَّهُمْ فَصَدَّهُمْ وَقِيلَ اقْعُدُوا مَعَ الْقَاعِدِينَ لَوْ خَجوفِيكُمَّْا ذَادُوكُم إَِّا خَدَلَ وَل أَوبَروفِ لَا لَكُمْ يَبَغونَكُمُ فِتْنَةَ وَفِيكُم تَنَّا عُونَ لَهُم فَاللَّهُ فَاضْطَرَبُوا فِي الْفِتْنَةِ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّ بُلَكَ الْأُمُورَ حَتَّى جَاءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ حَتَّى جَاءَ وَظَهَرَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَارِهُونَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ظَنِّي وَلَا تَسْتَنِّي أَلَا فِي الْحِكْمَةِ سَقَطٌ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ إِنْ تُبْدِكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِيبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْنَ وَيَتَوَلَّوْنَ وَهُمْ فَرِحُونَ قُلْ إِنْ يُصِيبَنَّكُمْ الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربطون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربط بكم أن يطيبكم الله بعذاب من عنده بأيدينا فترقبوا ان ماعكم مترقبون قل ان اخفق طعنا او شرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاتفين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله إِللا أََّهُم كَفَوجٍِ اللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأسُونَ وَل تَ إِلَّا وَهُمْ كُثَلََا وَلَا يُم فِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُ فَلَا تُعجِدَكَ أَموَالُهُم وَلَا أَولالون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 ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأا أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمذك في فإن أعطوا منها وَإِنْ اُرْقُوا مِنْهَا رَبُّ وَإِلَّا لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِلَّا هَم يَخْطُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ فَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ إِنَّ مَصْرِبُونَ ردقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلف في قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل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 والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم يَحْلِفُونَ بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا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 يحذر المنافقون أن تنزل عليه سورة تنبئهم بما في قلوبهم قل استهزئوا إن الله مخرج ما وَل إِ تَأَسَمُم لا يَقُول نَئِنَّ مَاكُم نَقُوبُ وَنَ العابَ قُلْأَدِل وَآيَاتِه وَسُهِكُمْثُم تَكتَّهزئُ لَا تَعسَ لِع قَدكَ خَْتُم بَعْدَئِ إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرين المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يَْمونَ بِالمُم كَرِ وَيَنهَونَعَنِ النَعْرُ فِ وَيَقُ بِمونَ أَذَهُم نَسُ اللهَّه فَنَكِيَهُ إَِّمُنَاف قينَهُُفَاتِفُ وَدَغ اللهَّهُ مُناحِكِينَ وَالمُنافِ قاتِ وقبار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأسر أموالا وأولادا فاستمتعوا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 اِكَهُمُ الْخَاسِرُونَ أَلَمْ يَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمِ إِبْرَاهِيمَ وَأَصْحَابِ مدين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 يَأُّرونَ بِالمَعرُوفِ وَيَهَوونَ عَنِمُم كَرِ وَيُقمونَوَل تَ وَيُؤتُونَ الزَّككَ وَيُطونَ الله وَرَكُلَ أُلَاائِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهَّ إِ اللهَّه عزيزٌ حَكِي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجرين تحتها الأنهار خالدين خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات علم ورغوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئت المطير يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ وَهُمْ مُدْنَى لَنْ يَنَالُوا وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْوَاهُمُ اللَّهُ رَسُولُهُ مِنْ فضله فإن تُعذِّبُهُ يَا خَيْرًا لَهُمْ وَإِنْ يَتَوَلَّوْا يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ عَذَابًا أَلِيمًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ فِي مَن عَادَى اللَّهَ فَرَءٌ إِنَّهُ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَضْطَرَّقًا لَنَضْطَرَّقًا وَلَنَكُونَنَّ مِنَ فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معربون فأعصبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوا بما أخلفوا الله مَا وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم فسيقر الله منهم ولهم عذاب ال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 فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا, وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأن فتهم في سبيل الله وقالوا, وقالوا لا تنفروا في الحر قُلْنَا رَجَهُم مِمَّا أَشَدُّ حَرًّا لَوْ كَانُوا يَصْغَهُون فَلَيَضْحَكُنَّ قَلِيلًا وَلَيَبْكُنَّ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِنْ وَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا معي عدوا إنكم رضيتم بالقعوب أول مرة فاقعدوا مع الخالفين ولا تقل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره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 تَذْهَقُ أَنفُسُهُمْ وَتَذْهَقُ أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَإِذَا أنزلت دُورَةٌ أَن آمِنُوا بِاللَّهِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ تَقُولُ مِنْهُمْ وَقَالُوا دَرْنَا نَكُنْ مَعَ الْقَاعِدِينَ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 وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله فيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا على الْمَرْضَى وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِلَّا نَصِيحَةٌ لِّلنَّاسِ وَرَسُولِ اللَّهِ على عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ تَسْوِيهٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رحيم وَلَا على الذيذينَ إذ مَا أَتَوْكَ تَحِلَهُم قُلسَلَ أَجدُمَا أَحمِنُكُم لَه سوَوَّ تََّ وَعلُلُهُم تَفبُ مِنَ الدذنعحَزًَا أََّ يَج ماَا ي فِقُ إ مَد سبيل وعلى الذين يستأذنونك وهم اغنيا رب بما يكون مع القرائف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون يا تذرون اليكم إذا رجعتم اليهم قل لا تعتبروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم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 وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ يَسْأَلُونَ عَلَيْكُمْ لِتَضَعُوا عَنْهُمْ فَإِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ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 يَأْخُذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمَهُ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِبُ عَلَيْهِمْ دَاءٌ وَتَسْهُمُ وَاللَّهُ سَميعٌ عَلِيمٌ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِ يُؤْمِنُ مَا يُنْفِقُ قُرْبَةً عِنْدَ اللَّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلَا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 من أموالهم صدقة تطهرهم وتذكين بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله تميع عليم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 والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفرا وتفريقا بين المؤمنين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 لا تقم فيه أبدا لمسجد أستث على السقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أَفَمَنْ أَسَّتَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَقْوَىٰ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ أَنْ مَنْ أَسَّتَ بُنْيَانَهُ عَلَىٰ تَفَاجُرُ فِنْهَارٍ فَنْهَارَ بِهِنْ فِي نَارِ جَهَنَّمٍ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ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 كُتُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنْجِيلِ وَالْقُرْآنِ ومن أوفى بعهده من الله فاستدشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم السائبون العابدون الحامدون السائب يَقُومُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِمَتَاعٍ مِنَ النَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمنوا يُفِرُّونَ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا وَلَوْ أُلْقِيَ قُرْبًا مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَمَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدٌّ لِّلَّهِ فَتَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِلَٰهَ رَبِّي لَأَوَّاهُمْ حَلِيمٌ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَٰهُمْ حَتَّىٰ يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَشْتَهُونَ إِنَّ ٱللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عليم إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَخْشَى وَيُمَنُّ وَمَا لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين استبعوه في ساعة العسرة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 وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم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 ولا يغربوا بان فتهم عنا فلن تكب انهم لا يطيبهم وماء ولا نصب ولا نحفطه في سبيل الله ولا يطؤون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 يَقُولُونَ نَسَقَتَهَا قَذِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ وَلَا يَقْطَعُونَ وَادِيًا إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا كان فَلَوْلَا نَكَر مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ قَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرَ قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إليهم لعلهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِرَّا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ وَإِذَا مَا سورة فمنهم من يقول أيكم زادتها به إيمانا فأمنهم الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون وأمن الذين نفقت قلوبهم مرض فزادهم رجسا الى رزنين وما توهم كافرين اولا يرون ان لهم يفتنون في كل عام مره او مرتين ثم لا يتوبون وَمَا لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذَكَّرُونَ وَإِذَا مَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ نَّوَرُ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ قَفَوْا َو الَّهُ قُلوبَهُ بِأَنَّهُ قَوم ل يَقَهُ لََدَ جَ أَتُم رَتُولُم مِن أَ قُتِكُ عَجزٌ عَلَهِ مَا عَنثُم حَرقُ عَلَيْكُمْ